م ؤ س س ة أ ج ن ا د ل ل إ ن ت ا ج ا ل إ ع ل ا م ي تقدم في سبيل الله خضناها حروبا ن ص ط ل ي ه ا اليوم شبانا وشيبا ننحر الكفر ونجتث البلايا نعتن الالهام ونستل القلوب اننا لله قد سرنا جنودا جنودا لله قد حقت وجوبا وجوبا لله جنودا جنودا هبة لله ق دبه حقت و و ج ا إننا ل ل قسرنا جنودا لله قد حقت وجوبا لا نوال غير اهل الحق قوما من اقاموا الدين منهجا ا مهيبا قد خرجنا نطلب المجد اباه دونه والله حقا لن نؤوبا وابتدا ن ع ص ر ن ا ز ا ه ي سيولا تجرف ا ل ر ي ا ت والفكر المشوبا هاهنا شدنا المعالي وابتنينا د و ل ة ا ل إ س ل ا م واجتزنا الكروبا كلما ضاقت علينا حلقات ن س أ ل المولى لنا نصرا قريبا كلما ضاقت علينا حلقات ن س أ ل المولى لنا نصرا قريبا في قضم الهول عانقنا المنايا وابتدرنا الفجر نرقاه ث ب ا في المنايا قضم الهول عانقنا المنايا وابتدرنا الفجر نرقاه وثوبا قد بلغنا قمه المجد صمودا وجعلنا الساح بركانا غضوبا كل من عاد نيوان قد تلاشى في لظى الهجاء مخذولا سليبا فاحصدوا ما قد زرعتم من شرور واشربوا الويلات كوبا ثم كوبا يا بني ا ل إ س ل ا م عاد الدين يعلو مثلما كان سراجا لن يغيبا يا بني ا ل إ س ل ا م عاد الدين يعلو مثل ما كان سراجا لن يغيبا نحن لله وبالله اعتصمنا واستعدنا الحق والعز المهيبا نحن لله وبالله اعتصمنا واستعدنا لله وبالله المهيبا ما الروع الأمان اي ورب زاد نفح ا ل أ ز م طيبا في سبيل الله خ ض ن ا ه ا حروبا نصطليها اليوم شبانا وشيبا ننحر الكفر ونجتث البلايا نعت ل ا ل ه ا م ونستل القلوب ا إ ن ن ا لله ق ص ر ن ا جنودا جنوا هبه لله قد حقت وجوبا